بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على عليه الصلاة والسلام. قال على قال الإمام المراد رحمه الله تعالى على وهو الحرف الخامس والعشرون من أحرف المعاني الثلاثية التي تجر ما بعدها فيها خلاف. فمشهور مذهب المصريين أنها حرف أنها حرف جر إلا إذا غداخل عليها حرف الجر إذا دخل عليها حرف الجر ماذا تصير؟ تصير اسم للمكان العالي تصير اسم للمكان العالي قال لك الشاعر غدت من غدت من عليه بعدما تم ضموها تصل عن قيض بذاع مجهلي والشاعر حامزاحم العقيلي غدت من عليه من عليه هنا اتى جر قال فعل في هذا في هذا سمن بمعنى فوق ان دخل عليها ماذا حرف الجر وحرف الجر لا يدخل على نسيه حرف الجر لا يدخل على نسيه أيضا حرف الجر لا يدخل عليه لا يدخل عليه حرف جر بمعنى آخر لا تجر الكلمة بحرف جر بمعنى آخر لا يجر الاسم بحرف جر وإنما الاسم الواحد يتحمل حرف جر واحد الاسم الواحد يتحمل حرف جر واحد قال الأوساد بعض الأوناس القنسون في موضع آخر وهو قل الشاعر هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها هون عليك فإن الأمور بكف الاله مقاديرها هي حكمه هي حكمه طيب طيب البيت الأول فيه تعليق فيه تعليق نقراه قال البيت الأول غدت غدت من عليه قال غدت من عليه المقصود بها القطعه هي التي غدت والقطاع طائر صغير شبه الحمام والضمير في عليه لفرخها غادت من عليه أي من فوق فرخها بعدما تم ضمعها الضمع مدة صبرها عن الماء تصل ما معنى تصل القطاه أو يصل الطائر وتصل تصوت أحشائها من اليبس أي أنها ماذا؟ احشاؤها قد جفت وأصبح لها صوت من يبس من من قلة الماء. قال عن قيض وعن قيض والقيض هو ماذا؟ قشرة البيض. وعن قيض بزيزاء مجهلي والزيزاء ما غلظ من الأرض والتفع والمجهل يعني الأرض الذي لا يفتد فيها قال التي لا يفتد فيها يعني يقول ب وعن قيض أي في اي في قيض عن بمعنى فيه أي في حر شديد طيب وعن قيض هذا إذا اعتبر القيض بمعنى الحر وهو ما اعتبرها اعتبر القيض هو قشرة البيض العليا فإن كان قشرة البيض تكون بمعنى بعد وعن قيض أي بعد قيض يعني بعد أن فقست بعد أن فقست بيضها وبقي هذا الفرخ على حاله تركت هذا الفرخ وصارت يعني ترتفع وتحاول أن تجد أن تجد ماء أن تجد ماء في هذه الأرض اليابسه الذي لا يهتدى فيها الأرض الغليظة إلى آخره قال فقال هذا تعليق على البيت طيب نعيد فقال فعل في هذا يسمى فوق زاد بعضهم تكمس في بعض آخر وقال الشعر هو عليك فان الامور هون عليك فان الامور بكف الاله مقاديرها لحكمه عظيمه قال قائل هو الاعور الشني وهو من ابيات من شواهد كتب وهو من شواهد كتب سيبويه قال ما اشبهه لأنها لو جعلت حرفا في ذلك لا أدى إلى تعد فعل المخاطب إلى ضميره المتصل إلى ضميره المتصل قال وذلك لا يجوز في غير أفعال القلوب قال وما حمل عليها ونقل بعضهم أن هذا مذهب الأخفش فإنه قال بإسميتها في نحو سويت علي ثيابي سويت عليك يا أبي يعني يجعل علي بمعنى ماذا؟ فوقي معنى فوقي ويجعل هون عليك أي هون فوقك قال الشيخ أبو حيان ولا يلزم في نحو هون عليك ولا في سوي سويت علي ان تكون سمع فإنه قد ورد بها التركيب في الى نحن قوله تعالى وهزي إليك وضم إليك جناحك ولا نعلم خلافا في حرفية إلا فيخرج هو عليك ونحمي على ما خرج عليه وهزي إليك قلت تقدم مثل هذا في عن وذكرت ثم ما يخرج عليه وهزي إليك ولقائل أن يقول أن عنو على قد ثبثت بدخول من فلم يحتك فيهما إلى تأويل لخالف الظاهر بخلاف إله وتقدم ذكر مذاهب الفراء في أن عنو على حرفان إذا, دخل إذا دخلت من عليهما يعني يؤولها على محلوف على تقتير محلوف قال وذهب, وذهب ابن طاهر و ابن خروف بن الطراوه و الزبيلي بن معزوز الشلوبي في احد قوليه الى انها سما ولا تكون حرفا وزعموا زعموا ان ذلك مذهب و زعموا ان ذلك مذهب سيبويه قلت صرح سيبويه بهذا في باب عده ما يكون عليه الكلام عده ما يكون عليه الكلام هذا ويحتمل ويحتمل التاويل على ان يريدا ولا تكون الا ظرفا إذا كان السمن لان لانه نص لانه نص في اول الكتاب على أن على حرف لانه ذكر فيما يتعدى الى مفعولين اهل بحرف الجر قول الملتمس قام يقول الملتمس اول المتلا قول المتلا قول الملتمس اي لي تحب العراقي الدهر اي لي تحب العراق الدهر اطعمه اي لي تحب اي تحب العراق الدهر اطعمه ما معنى اي لي تحب العراقي ايت على حب العراقي فما الذي نصب حب اي لي تحب من على نزع الخافض قال وقد تحصل في علاء الجارة مما ذكرته قال وقد تحصل في علاء الجارة مما ذكرته وقالو أن انها أنها حرف في كل موضع وقال الفراء والثاني أنها سوف في كل موضع وهو قال من طاهر ونوافق أنها حرف إلا في موضع واحد والرابع أنها حرف إلا في موضعين وبه كزم بن عصور وقالو أنه خشق الله على حرفيتها بحذف الشعر ونصف ما بعدها كقول الشاعر تحن تحن فتبدي ما بها من صوابة واخفي الذي لولا لولا العسى لقضاني ما معنى لقضاني اي لقضاء علي تحن تحن فتبدي ما بها من صوابة صوابه هي شده الشوق واخفي الذي لولا الاسى واخفي ماذا ماذا يا اخي الذي واخفي الصبابه التي في نفسه الشرق الذي في نفسه لولا لولا الاسى يعني التصبر وهي جمع اسى وهي القدوة يعني التأسي بالصابرين واخفي الاسى واخفي الذي لولا الاسى لقضاني اي لقضى علي اخفي الصبابه الذي لولا يعني التأسي بمن صبر على على صبابته يعني لقضي علي ومت من من شدة الصبابة لولا العسى لقضاني تحن فتبدي ما بها من صبابة ما عندها صبر واخف الذي لولا العسى لقضاني أي لقضى علي وقد أجازها الأخفش ذلك في قوله تعالى لا يقعدن لهم صراطك المستقيم أي على صراطك واستدل ايضا على حرفيتها بجواز فيها مع الضمير في الصله قول الشاعر وان لسان شهدة اشتهى بها وهو على من صبه الله على القمع هو فيه, فيه هو قال اي صبه الله عليه قال ولو كان اسمان لم يجلس فيهما ذلك لو كان اسمان لم يجلس فيهما ذلك وهو ايضا فيه ماذا اللغه فيه لغه تشديد ماذا تشديد واو هو والاصل ان واو هو ماذا مفتوحه بدون تشديد وانها كلمه ثنائيه وهنا أتت ماذا هو يعني كلمه ماذا صارت لا هي لان اللام مشدده مفتوحه مبنيه على الفتح اذا هذه فائده هذه فائده قال اي اسم قال فين قلت قال فإن قلت اذا قلنا باسميتها فهل هي معربه ام مبنيه قلت ذكر بعضهم انها معربه عين قال انها لا تكون الاسمان واما من جوز فيها إذا كانت حرفاً أن تنتقل إلى الإسمية بدخول من أو على مذهب الاخر في نحس بيته علي ثيابي فقال بعضهم هي إذا معربه معربة وقال أبو محمد القاسم بن القاسم هي مبنية ولا ألف فيها كألف هذا يعني أبنية على السكون، فإن كل مبني من الأسماء والحروف آخره ألف مبني على السكون. كل ما كل ما آخره ألف في موضعين نقول فيه مبني على السكون. ما هم الموضعان؟ الأسماء المبنية والحروف المبنيه كل حرف آخره ألف فهو حرف مبني على السكون. وكل اسم آخره ألف فهو اسم مبني على السكون. هذه فائدة لها موضعان فقط قالوا أعلم أن علا تكون فعلا من العلو ترفع الفاعلة كقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وأمر هذا بين وليست من الحرفية في شيء إلا في الصورة اشتباه صوري وأما على الإسمية فقال ابن يعيش مختلوا فيها فمذهب أبي العباس وجماعة أنها على الاشتراك اللحظي فقط لأن الحرف لا يشتق ولا يشتق منه، فكل واحد من هذه الثلاثة مباين لصاحبه إلا من جهة الله، وقال قوم الأصل أن تكون حرفا إنما كثر استعمالها، فشبهت في بعض الأحوال بالاسم ويقريه مقراه وادخل عليها حروف الجري كما يشبه كما يشبه الاسم بالحرف ويقريه مقراه نحو من وكم انتهى يشبه الاسم بالحرف ويجري مقراه ما معنى يشبه الاسم بالحرف شبه وضعيا فيجري مقراه يبنى يبنى كما أن الاسم مبني الحرف ما له كما ان الحرف مبني واذا حصل شبه وضعي بين الاسم والحرف يصير الاسم مبنيا لماذا يوجد الشبه ماذا الوضعي ما هو الشبه الوضعي الإتيان على حرفين او على حرف واحد قال والغرض هنا إنما هو على الحرفية وذكر معانيها وذكر ابن مالك لها ثمانية معان ذكر ابن مالك لها ثمانية معان قال الأول الشعلاء حسن كقوله تعالى كل من عليها فان أو معنى كقوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض ولم يثبت لها ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى وتأول ما اوهم خلافه يعني الأصل فيها الاستعلاء قال الثاني المصاحبة كقوله تعالى وآت المال على حبه أي مع حبه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم مع حصول ظلمهم قال الثالث المقاوزة كقول الشاعر إذا أرضيت إذا إذا رضيت علي بن قشير لعمر أبيك اعجبني رضاها إذا رضيت علي بن قشير لعمر الله اعجبني رضاها إذا رضيت علي ما مع رضيت علي رضيت عني قال أي عني أي عني وهذا البيت يعتبر فخر لماذا لبني قشير الذين ماذا يعني أسلم على يديه على يديهم ماذا جد الإمام مسلم او أبو الإمام مسلم أسلم على ايديهم فهذا يعني قبيلة من قبائل العرب بنو قشير قبيلة من قبائل العرب لها فخرها ولها مكانتها وإما يبين فخرها هذا البيت إذا رضيت علي بن قشير لعمر أبيك اعجبني رضاها هذه تذكر في ترجمه من؟ هذا الآن مر معنا في النحو لكن استشهد به في ترجمه الامام ماذا؟ مسلم القشيري النيسابوري قال وشعره هو القحيف العقيل هو القحيف العقيلي قال يعني قال ابن مالك كذا الواقع بعد خفية وتعذر مستحالة وغضب وأشباهها هذا ضابط هذا ضابط يعني متى على تفيد المجاوزه إذا وقعت بعد ماذا خمسة أفعال متى يعني تكون على بمعنى عن وتفيد المجاوزه متى إذا أتت بعد خمس أفعال رضي وخفي وتعذر واستحال وغضب وما في معناها وما في معناها وشبهها في الاستخدام قال الرابع تعليل كقوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم ما معنى ولتكبر الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم ما مصدرية قال الخامس الظرفيه كقوله تعالى الظرفيه كقوله تعالى واتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان ما معنى على ملك سليمان اي في ملكه قال وتؤولت الايه على تضمين تتلو معنا تتقول إذا اولت على اذا, إذا كان تتلو معناه تتقول فعلى على بابها على على بابها سيد الاستعلاء المعنوي قال السادسه موافقه من كقوله تعالى اذا اقتالوا على الناس يستغفون ما معنى اقتالوا على الناس اي اقتالوا من الناس يعني اخذوا من الناس الكيل اذا اخذوا من الناس الكيل ماذا استقصوا الوفاء استقصوا لكن اذا كالوا الناس واعطوا للناس كيلا خسروا صروا انقصوا وهذه فتنه وكبير من الكبائر انقاص المكيال والميزان ارسل الله من اجلها نبيا من أنبيائه داعيا اليها بعد توحيد الله جل وعلا هو نبي الله ماذا شعيب شع الله شعيب اوف الكيل ولا تكونوا من المغسلين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا ولا تبخص الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مرسدين فسمى نقص المكيال والميزان من الفساد في الأرض من الفساد في الأرض ومن الخسارة والله نستعان قال قاله بعض النحويين والبصريين الذهابوا في هذا التضمين أي إذا حكموا على الناس في الكيل قال السبع فقت الباء كقوله تعالى حقيق على, على أن لا أقول أي حقيق بأن لا أقول أي بأن لا أقول وقرأوا بي بأن فكانت قراءته تفسيرا لقراءة الجماعة وقالت العرب اركب على اسم الله ما, ما اركب على اسم الله أي باسم الله الثمن أن تكون زائدة للتعويل كقول الراجز إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل إن الكريمة وأبيك يعتمل ما معنى يعتمل اتخذ عملا إن لم يجد يوما على من يتكل يعني على من يعينه على من يعينه قال ابن جني أراد من يتكل عليه فحذف عليه وزاد على قبل قبل من؟ عوضا انتهى ويحتمل أن ان يكون الكلام تم عند قوله ان لم يجد يوما ثم قال على من يتكل و تكون من استفهاميه من استفهاميه قال ابن ماله وقت تزاد دون تعويض واستدل على ذلك بقول حميد بن حميد بن ثور قال راجع ديوان حميد بن ثور قال أبو الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضات تروق ما معنى السرحة شجره الحنظل يعني كنا بها عن إمرأة والأفنان الأنما عفردها فن والعضاه شجر عظام وتروق تزيد وبذلك تكون على غير زائدة هذا على السير ماذا قال زاد قال زاد على لأن الرقم متعديه مثل عقب قال تقول راقني حسن الجارية حسن الجارية تي قال وفي الحديث من حلف علي من حلف على يمين على يمين من حلف يمينا قال والأصل حلف يمينا قيل ولا حقة في ذلك لانه يحتمل تضمين تروق تضمين ترق بمعنى بمعنى تشرف وتضمين حلفاء بمعنى قسرة وقد نص سيبويه على أن على لا تزاد وزاد بعضهم في معاني على ما اللهم اللام في قوله تعالى ذلّت على المؤمنين ذلّت للمؤمنين وأكثر هذه المعاني إنما قال به الكوفيون من القتبي من هو القتبي من القتيبة صاحب تعلمش كالقرآن قال والبصريون يؤولون ذلك والله أعلم هذا هو الكلام على الحرف الخامس العشرين من أخر المال الثلاثية طيب إن شاء الله إلا أنزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين